بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل من عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله الا عُرُوجُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ تَصْبِيحًا صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمَنِيِّ وَتَسُومُ الْجِبَالَ كَنعَمٍ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْمَ يَدْرُكُ الْمُجْرِمُ لَهُ يَسْتَجِيرُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ جَدٍّ وَطَاحِدَتُهُ وَأَثِيرُ وَصَاحِبَتُهُ الَّتِي تؤذني وأنثر في الارض جميعا ثم جي فالا انها لزرعه للثواب سبهم من ادبر ولا وجمع انواع انل ان الإن كان أَخُو الْقَهْلُو عَ إِلَى مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُعَاء وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُعَاء إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ الَّذِينَ نَهَمْنَ عَلَى خَلَائِقِهِمْ دَائِمْنَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ الْعَالِي الْمَحْمُودِ وَالَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ لَوَاقِعٌ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ يومئذ حادثون الا على اذوابهم او ما ملكت ايمانهم فان لهم غير يوم سننظر ما ذلك فهؤلاء العادون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 قوم ثمان الذين كفروا بملك من معين عنيه من وعن السلام عن دين يقاومون ان من منهم الذين قدمن تنعن فلن ان قدمن لآمُونَ وَلَأُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّهُ لَقَادِرٌ عَلَى أَن يُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَمْشُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يَلَاقُونَ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ إِنَّ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ ضِبَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُقْبٍ يُقْبَدُونَ حَاشًا تَنَدَّفَارٌ تَرْمِقُهُمُ ذلكم اليوم الذي كانوا عدو